قال الله تعالى من كان قل من كان عدو لجبريل فإنهم نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين ديه ورده وبشره للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومICAL فإن الله عدو للكافرين هنا يقول الله تعالى يبين بأن حتى اليهود أيضا أعداء لجبريل عليه السلام أعداء الملائكة هذا عمر جلل يعني حتى الملائكة فرقوا بين الملائكة بما فيه مصلحة لهم وما لا مصلحة فيه هم أعداء لجبريل لأن جبريل ينزل بالتكليف وبالأحكام رادي الله شريف أحسن الله عليك افتقدناك جدا اليوم. اليوم نعم ويحبون ميكايل جدا ميكايل تعلمون أنهم موكل بالقطر وعندما فيها أن الإيمان بالمائيكة واجب واجبات И acho que ينيس الإيمان الإيمان بالمائيكة والإيمان بالمائيكة أن تؤمن بما جاء التفصيل عنهم وتؤمن أن تؤمن بما جاء بـ بـ بـ بالتفصيل على ما جاء التفصيل عنهم وتؤمن ما جاء التعالى وأن تؤمن بما جاء إجمالا فما جاء عن الملائكة تفصيلا ما جاء الملائكة تفصيلا لا بد من الإيمان به تفصيلا ركن الإيمان ذلك من جاء الإيمان عن الملائكة إجمالا ثم من به إجمال ورذلك قال الأخريق في قوله تعالى من كان عدوه الجبريل قال عكرماء جبريل, جبريل ومكايل إلهى الله يعني نعم وروعي عن آنس بن مالك قال سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعني أرض يختلف فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن هن إلا نبي ولما ذلك لما آمن ما آمن النبي صلى الله عليه وسلم قال له آمن بي عشرة من اليهود لا آمن بي, بني لا آمن بي كل بني إسرائيل فقال إني سألك عن ثلاث لا أعلمهن إلا نبي ما أول أشراط السعة وما أول طعامه أهل الجنة وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه نعم أشارت الساعة أول طعام الجنة، فقال هنا وسلم قال له أخبرني بها بهن إبرة جبريل عليه السلام أليفا. نعم. فلما قال أخبرن جبريل خلاه ابن سلام هذا عدو هذا عدو بني سويل هذا عدو اليهود من الملائكة. فقال لا تعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وأما أو أما أول أشارات الساعة فنعلم تحشر الناس. من ما مشرق إلى إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت سبحان الله، وإذا, وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إذا وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت ألمه مسألة السبقو مسألة العلو ما أحد يعلمها إلى الآن. الله أمين رضي الله كاظم ستيه الدكتور تمام حافظ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة ذكر إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أنثى وأيضا إذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه بالأعمام وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه بالأخوات الرقم مع المشرفين إن شاء الله يعطيك الرقم وأحسن الله عليك ولذلك قال يا رسول الله أشهد أنك أنك أشهد الله أنك رسول الله أجاب عن أسئلة الثلاث فقال الحبك الله يحيط فيه فقال له عبد الله بن اليهود قوم بهت لا تخبرهم بإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله قال قالوا حبرنا ابن حبرنا سيدنا ابن سيدنا والمتعة الحسن عليه فقال آه فقال أرأيت من أسلم قالوا نعوذ بالله من ذلك فدخل فأسلم أمامهم قالوا شارون بن شرينة وانتقصوه جدا أمام النبي صلى الله عليه وسلم فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قوم بهت وأما التفريق بين الأنبياء عند الإيمان هذا أيضا يعتبر كالتفريق بين الأنبياء بعضهم وبعض وهذا من فعل المشركين يعني هذا فعل فعل المشركين وفعل اليهود أنهم قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا من ذلك سبيلها نعم الله تعالى قال من كان عدوا لجبريل فنو على قلبك بإذن الله أي من عاد جبريل عليه السلام فلعلم أنه هو حامل الوحي وهو خير الملائكة بل هو سيد الملائكة الاجمعين له مكانة عند ربنا عظيمة مكانة دولة جبريل انتهيت منها أنا انتهيت منها وقلت بأن الذين الفرقون بين الله ورسوله هؤلاء من فعل اليهود فعل ذلك مع الأنبياء أيضا وقلنا بأن هذا من فعل عيد المشكين إن الذين الفرقون بله الذين كفرون بالله ورسوله ويردون يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض وأنكفر ببعض نعم هم الكافرون حقا حكم الله عليهم وجل بأن الكفر حاط بهم والملائكة لهم المكان العليا عند ربهم تلفعنا وهم الذين قالوا وإن قالوا نحن يصافون نحن مسبحون وأيضا قالوا وما نتنزل إلا بأمر ربك وقال الله عنهم لا يحصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون وقد قال الله تعالى مبيننا مكان الجبير عنده دون اليهود قال وأنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من, من, من الأحاديث المهمه جدا التي لا بد ان يستحضرها المرء عند عداوه اهل الدين او عداوه الملائكه قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب ومن تقرب إليه عبدي بحب اليه مما افترضته عليه ولازالوا عبدي يتقرب اليه بالنوافل حتى احبه ولذلك قال الله تعالى من كان عدو الجبريل فانه نزله على قلبك بإذن الله وهذا أيضا فيه دلالة على علو الله جل وعلا والتنزيل أيضا دلالة على على أن القرآن كلام الله تكلم الله به وسمعه جبريل به إلى النبي الأمين فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدق لما بين يديه يعلم الكتب الكتب المتقدمة والكتاب ناسخا لهذه الكتب المتقدمة وهدى وبشرى للمؤمنين أي هدى لقلوبهم وبشرى لهم بالجنة ولا سدارك إلا للمؤمنين قال الله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين كفروا إشقال عنهم قال عليهم عمى وقال الله تعالى ونزل من القرآنهم وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسر وهذا تخويفه وإرعاد من كان عدو لله وملائكته ورسله هو جبريل ومن كان فإن الله عدو للكافرين ومن عاد ملكا عاد الله ومن عاد نبيا عاد الله ومن عاد الله أخذه وتعلمون كما قلنا أن الإمام الملكة أصل من رسول إيمان ان الرسول منزلهم ربيه ونؤمن كل امن بالله وملائكته والايمان بالملائكه ان تؤمن بما جاء عنه الخبر اجمالا تؤمن به اجمالا وما جاء عن الخبر تفصيلا تؤمن به تفصيلا كاسم الملك ووظيفه الملك تؤمن بملائكه السوافل هو صاحب السور وقد قال وقد القرن قد القرن وأصغى حتى يؤذن له وأما ميكائيل فهو أيضا معه الأعوان من الملكة هو المؤكل بالقطر وحبيب اليهود للرزق للمال شوف اليهود حتى لم يحبونهم من أجل المال وأما جبريل هو سيدهم وهو كما قال تعالى فإنما نزلوا على قلبك بإذن الله أنا أعتزل لكم قل نجبريهن نموس الذي ينزل بالروح على الرسل هو سيد معظمهم مكانة وما كن موتهم أعوان أيضا موكل بهذا الروح فالإيمان به إمام موجب في هذا الباب طيب قال الله تعالى قد أنزلنا لك آيات مبينة وما يكفر بها إلا فاسقون أو كلما عهد عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله الصادق لما معه نبذ فريق من الذين أخذوا الكتاب أكتاب الله وراء ذورهم كانهم لا يعلمون ولذلك قال الله تعالى ولقد انزلنا اليك ايات بينات واضحه هذا ايضا الان الايات بينات لا تحتاج الى تاكيد ولا توجيه ولا ما يفعلون بعد رجن يقول الله تعالى قد أنزلنا كما قلنا دلالة على العلو وعلى تنزيل الكتاب على نبي الأمين صلى الله عليه وسلم آيات بينات واضحة يعني ما في في القرآن مما يدعونه من متشابه لا يعلم أبداً, أبدا في هذا الباب وذلك الحسن بصري قال كل متشابه ردته على المحكم ظهر بيانه بجلائع قال أو كلما عهدوا عهدا نبده قال وما يكفر بها إلا الفاسقون يعني علامة الفسق أن تره لا يؤمن بآية الله إلا جل في علاه وعلامة الفسق أن يرد القرآن من قال بأن القرآن محرف من قال بأن القران ليس هو القرآن الذي بين ايدينا كما قال تعالى وما يكفر به إلا الفاسقون فما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم موافق للفطر السليمه سديدة نعم ولذلك قال الله تعالى وكلما عادوا هدا نبذه فريق منهم فاليهود قوم بهت قوم لا يفون بالعقود وقوم ينقضون ما الله جل في علاه وما عادوا الانبياء وايضا ما الناس فهم قوم لاعناهم الله لعنه إلى يوم السماء إلى يوم, إلى يوم الميعاد قال تعالى وكلما عهد عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون نعم أن أكثرهم لا يؤمنون وهذه ايضا على الأهل الأرض جميعا. لانظر على قلوبهم وما يؤمن أكثرهم بالله لهم مشركون توت أكثر من في الأرض ودلوك عن سبيل الله. وهذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على علامات الساعة التي يعني قد تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم من ما يحدث في آخر الزمان من قلة قليلة على الحق وكثرة كثرة على على الباطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تدعى أن تدعى الأمم عليكم كما تدعى الأكلة على قصعتها قالوا من قلة نحن يا رسول الله قال لا إنكم اليوم كثير لكنكم لكنكم اليوم لكنكم مغثاء كغثاء السيل فطرحوا كتاب الله في شعلاء خلفهم ظهريا وباعوا دينهم بثمن بخس دراهم معدودة وشغوا بثمن بخس نعم وكذبوا على الله جل, جل في علا ثم كذبوا على الرسل وهنا ترهم يعني كذبوا على سليمان وقال الملائكة نزلت بالسحر على سليمان وسليمان يعلم الناس السحر بجاحة ليست بعدها بجاحة فاليهود قوم لعنهم الله جل في علا ولعنتهم جاءت من شدت ما كانوا عليه من مخالفات للأنبياء. رواه الجريد بإسناده عن طريق أطير عوف عن عباس بقول يوم ما أنزل الم الملكين بباب الهروت أو مروت قال لم ينزل نزل الله السحر وبإسناده أن ربيعة الناس قال ما أنزل ما أنزل عن الملكين ما أنزل ما أنزل الله عليهم السحر. قال من جاهري فتقول آه اتبعوا اتبعوا م الشياطين. قال الله تعالى اتبعوا م الشياطين وعلى ملك وما سلمان وما كفروا يعلمون الناس السحراء. فالكفر كان من تعليم الناس السحر. لكن أنزل الله م الشياطين ملك وما كفر الشياطين كفروا. وكأن كفروا. رب الله. نعم. ورزل قال الله تعالى واتبعوا متت الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعني اتبعوا متت الشياطين عملوا بسليمان من السحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين يعني ولا انزل الله السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعني كفرهم كان بتعليمهم السحر ببابل هاروت ومروت فقوله ببابل هاروت ومروت من المؤخر الذي معناه المقدم قال فين قال لنا كيف وجه تقديم ذلك قيل وجه تقديم ذلك ان قال واتبعوا ما تطف الشياطين على نروك سليمان من السحر أما كفر سليمان وما أنزل الله السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعني الذي يعلم الناس السحر هم الشياطين الذي يعلم الناس السحر هم الشياطين فيكون معنيا بالملكين جبريل ومكايل عليهما السلام لأن صحرة اليهود فيما ذكر, فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزلت السحر على أهل سان جبريل ومكائيل إلى سليمان من وهذا من ضمن افتراءاتهم على الأنبياء وعلى الملائكة فأجذبهم الله بذلك وقال وما كفر سليمان لكن الشهاتين كفروا علمون الناس السحراء وأخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن جبريل لهم من لم ينزل بسحر سليمان عليه السلام مما نحله من السحر وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين وأنها تعلم الناس وأنها تعلم الناس الشياطين تعلم الناس السحر ببابلة نعم وأن الذين علمونهم ذلك رجاني اسم أحدهما أو اسم أحدهما هاروت والآخر مروت فاكون هاروت ومروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس وردا عليهم هذا لفظه بحروف هذا التأويل فيه يعني بعض التكلف ذهب كثير من السلف إلى أنهما ملكا كان ملكين من السماء وأنهما أنزل إلى الأرض وهذا هذا ظاهر الآية أنهما كان ملكين من السماء وأنزل إلى, إلى الأرض فكان من أمرهما ما كان على هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ورد من الدلائل على عسمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله لهما هذا فيكون تخصيصا لهما فلا تعارض حلاء كما سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق وفي قوله إنه كان من الملائكة لقوله تعالى وَذْقُلْنَ للملائكه ازدُدُوا لادم فَسَجَدُوا إِلَّا ابليس أَبَى وشان ميكايل وشأن هاروت وماروت اخف من شأن إبليس إبليس الله يوم الدين وقد ورد عن علي ابن مسعود ابن عباس ابن عمر كعب الأحبار والسدي والكلبي نعم و... وتعلم السحر كفر تعلم السحر كفر وإن قال به بعض يعني المفسرين كالرازي وغيره فالحق أن أتعلم أتعلم السحر لفك السحر أراد أن يتعلم السحر لفك السحر تعلم السحر لفك السحر حرام كفر أصل تعلم السحر الكفر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة قال قال هي من عمل الشيطان يسولني سئل مع النشرة والنشرة يحل السحر بالسحر من عمل الشيطان وهناك أنا حتى العجيب أنني وجدت أنه متفشي في الوسط الملتزم استخدام الجن يقولون استخدام الجن ليس ليس معنا ليس معنا الاستعانة به وفلسفة فرغة وضعي وجهل مركب والاستعانة بالجن بحق يعني هذا وسيلة للشرك الاستعانة بالجن وسيلة للشرك أنت تستعين نعم تستعين بحاجة حاضر غائب قادر وهذا غائب وبعدين كيف تستعين به؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو وهو كذوب كيف تستعين به بذلك؟ هذا فارض مصمتة فليحضر كل مريم لبيب أن يعادي أن يعادي عبدا استعمله الله لدينه لا كل مريء لبيب أن يعادي رجلا استعمل الله لدينه، لأن الله تعالى استعمله من يشاء ويختار من يشاء لدينه، وما كان وليا لله فلا بد أن تعد العدة إن كنت تعديه لمحاربة الله جل وعلا عليكم السلام استاذ ما هذه الاختبارات ما زالت تؤخركم وأنتم تتأخرون هذا عجب. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته الحرب وما تقرب إليه عبدي بأحب إليه ما افترضته عليه ولا زال عبدي يتقرب بنوافل حتى أحبه الفائدة الثانية نقد العقود العهودي من صفات اليهودي والمنافقين الإيمان بالملائكة أصل من أصول الدين